حرت وعيوني ما ينشف دمعها صديق أم الحسن كسرى وضلعها أريد تجاوبوني أريد تجاوبوني حريت وعيوني ما ينشف دمعها صديق أم الحسن كسرى Oh uh -huh. هذا النصف هذا. حريت ما كن شاف उगा shu shuar so I... to love are <laughs>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 yih <laughs> go